بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم للذين حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في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 فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين 124. وتأكلون التراث أكلا لما 125. وتحبون المال حبا جما 126. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 127. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ 111. ليتذكر الإنسان وأنا له الذكرى 112. يقول يا ليتني قدمت لحياتي 113. فيوميذ لا يعذب عذابه أحدا 114. ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيها النفس المطمئنة يرجع الى رب كراضيه مرضيا تدخل في عبادي وادخل لي جنتي